بوبك يا نجمي بادي مكه وطباه تنادي والقدس غايات مرادي حبوا وقموا يا الانصار يا ابن الموصل والرمادي جهز حالك عالاعادي على, على الماكس والفساد هبوا وقوموا يا الانصار أنتما ابناء البغداد يلوالي فينا لمجادي ندمو ندي الجهادي هبوا وقوموا يا الانصار حنا ملكنا الشجعه أهل السن والجماعه العديد الوي ذراعه Hubوا, يا الانصار. Sufnas alleen als solenem. Rوعتا, عزا الملاحم. Deduid van النفوس, والجماجم. Hubوا, يا الانصار. Kleine als عبره. Biedt hij, haبرنا, laat دافنا باقي الاسره حبوا وقوموا يا الانصار وقومو اسد دولتنا ذباحه على الكفار مجتاحه المرتد ضدهم نباحه حبوا وقوموا يا الانصار سلام يا اهل سلام منا من لالا العوجه منكم رجال اوجد حب وودم بيار انصار سلام الله على رامي فيها الرجال شقادي تفتاكي روحي وفؤدي هبه وقومه يا الانصار سلام الله على عنا فيها الرجال شجعنا يا كم كسروا صلبنا هبه وقومه يا الانصار ولي عينك على رواه شوف الصافة والنقواه على الروافض على هبوا وقموا يا الانصار منا تحيا الباغوبه اختار الرجال المهيوبه دفتر المجد مكتوبه هبوا وقموا يا الانصار لا سلامي لا على سلام. سمره عارنا الليل ما قره البغدادي لله دره Hobbo, jomo, jaloen, sar, salam Allah, ala, karak, meshet, al-Sahwa, al-Shok, el-Merit, el-Merika, amalok. Hobbo, jomo, jaloen, sar, hii Allah, marajit, hit, wassud, deurah, fi tekrat, mala, hamham, daigaat al-sit. Hobbo, jomo, jaloen, sar, salam, miljoen, هو أقول مليون ومليار مليار شبت على الكوفار النار، هب و يا لنصار سلام في العصر والين ع في صالة الدين دفع جيش صابا وين هب و يا لنصار سلامي من نلت الأعذار فيها لما جوسيت مرمار رجالها الموت على Hobbo en jomo, salami minnaar die jaloer. Vorsane bij het wiel, hielah, jenderwaar, wat ala. salami, alani ظارها بالدم دمرتها وهب وقوموا يا الانصار سلامي عدور والعالم اخط بالدم والقلم يا مرتد اصحى وتعلم هب وقوموا يا الانصار كل التحي يا بعد ما قاد قرار بيجي مهما ضربو خالقي حبو و قمو يا الانصار يا حديث اهلك سلامي خالص ودي واحترامي أهلك رجالك إرامي حبه وقومه يا لنصار سلام الله لاهل القائم أهل الكرم والعزائم صيادنا للجرائم حبه وقومه يا لنصار سلام مخصوص للرطبة برقاب الكفار حربة Dauwla taal islam tuff khar baar Hubbo wa gombo ya lansar Salami ala kurdistan Saan adidha wal fursan Kassar u khashima shaytan Hubbo wa gombo ya lansar Haddauwla jaya al bazaar Abirni la rabbi mutasra Tihdim foug al kafir qasra Hubbo wa gombo ya lansar يا شيعة ماليوسي إربيل جيناكم بالقاتل والوئل نمسحوا الجودة الأساطيل هبوا وقوموا يا لنصار جيناكم يا أهلي كربالا يا أهل الشرك والبالا حنا نخضبكم بالدماء هبوا وقوموا يا لنصار يا النجاسة وقصد نجف يا كم شرك فيها ارتجف جيش الخلافه لك زحف يا الانصار سلام الله على بغداد ارض الخلافه والهوادد تاريخك اليوم ik ga bouwen op